وحفيد أبو بكر ابن زار أيها الساقي إليك المشتكي قد دعوناك وإن لم تسمعي ونديمي همت في غرته وشرفت الراحة من راحته كلما استيقظت من سكرته جذب الزق إليك واتكى وسقاني أربعاً في أربعي أيها الساق إليك نشتكي قد دعوناك وإن لم تسمعي ونديمهم في غرة جذب زقق إليك وتكى وسقاني أربعا